واحد وعشرون استمع إلى السؤالين وجوابهما ثم أعدهما من أين أنت؟ أنا من أنقرة من أين أنت؟ أنا من إزمير